أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذر ومن شر ما ينزل من السماء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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وَلَا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم امن الرسول بما انزل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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر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 وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ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 إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا والصفات صفّا فالزات رات زجرا فالتاليات بكرة إن إلهكم لواحد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 دحورا, دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا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 فزادوهم رهطا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّكُنَّ نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِالسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعَ الْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرُّصْدَ وَأَنَّكُنَّ نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِالسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعَ الْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرُّصْدَ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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَمَا لَنَا وَلَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ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 إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَضْغِ وَزَوْجِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ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 لو كانوا يعلمون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يامنون فغلبوا هنالك من قلبو صاغرين وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فدعوا نؤتون بكل ساحر عليم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 إن الله لا يصلح عَمَلَ المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله <ترجمة writers> <تصفيق> إن الله سيبطل <تصفيق> السحر إن الله سيبطل إن الله <تضح نظرة> سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل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 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا فيد ساحذ ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى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 وقدنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقه ولكم الويل مما تصفون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند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 قال انه يقول انها بَقَرَةٌ صفراء انها بَقَرَةٌ صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين ام يحسدون الناس على ما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 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء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 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فاضجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير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 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّمْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ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 وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك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 فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يحيا وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَةً إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاضِعِينَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ قُلْنَا يَا نَارُ كُنِّي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ ورد الله الذين كثروا بغيضهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة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 الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقيل يا أرض بلعيم أك ويا سماء أقول عيم وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعذل للقوم الظالمين، وقيل يا أرض بلعيم أك، ويا سماء أقلعيم، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت عن الجودي، وقيل بعذل للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعيم ويا سماء أقلعيم وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعذل للقوم الظالمين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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها ألم نشرح لك صدرت ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرة ورفعنا لك ذكرة فإن مع العسر يسرا, مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فاغرب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله اشفيك بسم الله أرقيك اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك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 أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغني بفضلك عمن سواك اللهم دا السلطان العظيم والمن القديم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 حسيب الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. حسيب الله وكفى. سميع الله لمن دعا. ليس وراء الله ما ضما. حسيب الله لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْلُسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَضُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِرْ قون إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قون إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحير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 من علِّ الخير معتدٌ مريبٌ الذي جَعَلَ مع الله إلَهًا آخر فألقِيَاهُ في العذاب الشديد قال قَرِنُوهُ رَبَّنَا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حسير من خشي الرحمن بالغيب وجاء أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.